ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهضل الله فلا يضيل لك ومن يضلل فلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد المصطفى من رحلة الإسراء والمعراض والناس بين مصدق له ومكذب ما كان من النبي قال إلا أن نشط في دعوته وبدأ ينتقل بهذه الدعوة إلى خارج مكة كما انتقل قبل ذلك في رحلة الطائف ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في أن يعرض نفسه على رؤساء القبائل وأشرافها حتى يحتمي عندهم ويجد منهم النصرة والتأييد والجوار كان سائدا عند العرب وهو ما يطلق عليه في هذه الأيام اللجوء السياسي فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود يقول للناس في الموقف هل من رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام للناس في ايام الحد وفي اسواق العرب وفي ايامهم المشهوده ويقول للناس من ينصرني من يكون له شرف الدفاع عن رسول الله من يكون له ان يساهم في نشر هذا الدين وكان من اولئك الذين عارضوا رسول الله نفسه عليهم كاشخاص منفردين اولا سويد ابن الصامت وهذا الرجل كان من يسرد من المدينه وكان شاعرا عاقلا لبيبا وكان يسميه أهل المدينة الكامل لصفاته وشعره ومكانته عندهم كانوا يسمونه بالكامل فعرض رسول الله الإسلام عليه وعرض حكمة لقمان كما وردت في القرآن فما كان منه إلا أن قال هذا قول حسن ثم عاد إلى المدينة وما لبث أن قتل في يوم قبل يوم بعاث وكان القوم لا يشكون في إسلام أنه مات مسلما ومن ذلك أيضا إياس ابن معاذ ربه الله عنه وارضاه كان غلاما حدثاً صغير السن جاء مع وفد من أهل المدينة من الأوس جاء مع وفد من الأوس إلى مكة يريدون أن يعتدوا حلفاً مع قريش هناك حروب في المدينة بين الأوس والخزرة فأراد الأوس أن يعقبوا حلفا مع أهل مكة ينصرونهم ويتحارفون معهم ضد أعدائهم فلما جاءوا إلى مكة عرض رسول الله نفسه عليهم وقال هل لكم في خير من ذلك أريد أن أعرض عليكم أمرا أفضل من هذا الذي جئتم من أجله فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ نعم وكان أصغر القوم أحداثهم سنا قال نعم والله هذا خير مما جئنا إليه فما كان من أبي الحيسر رجل معهم ما كان منه إلا أن حمل تراباً من الأرض ثم ألقاه في وجه إياس بن معاه كيف تقول ذلك؟ وكيف تتكلم أنت أحدثنا سنًا؟ كيف تقول ذلك؟ قال لقد جئنا لأمره وسوف ننفذه ورجع القوم إلى يثرب وما لبث إياث بن معاذ أن مات وكان عند موته يكبر ويهلل ويحمد الله وكان القوم أيضا لا يشفكون في أنه قد مات على الإسلام ومن أولئك أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه من قبيلة غفار لما سمع بإسلام السابقين جاء إلى مكة يريد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أخ له قبل ذلك ولكن أخاه لم يأتيه بالخبر اليقين فسافر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك جلس شهرا في المسجد الحرام ليس له طعامٌ ولا شرابٌ إلا ماء زمزم ولا يريد أن يسأل أحداً عن رسول الله لأنه يعلم أنه سوف يؤذى مرت الأيام فقاده سيدنا عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند النبي وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه من القرآن فأسلم ثم ذهب إلى قومه وقبل أن يذهب إلى قومه خرج إلى المسجد المسجد الحرام وبأعلى صوته قال بين الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فما كان من قريش إلا أن وقعوا عليه حتى كاد يموت وفي اليوم التالي فعل مثل ما فعل في اليوم الأول وفعلت به قريش ما قد فعلت قبله والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه هو المنقذ له من يد قريش وكان على الشرك يوم ذاك في هذه الأيام كان سيدنا العباس ما ذال على الشرك ثم من هؤلاء الذين عرض عليهم رسول الله الإسلام طفيل بن عمر الدوسي من قبيلة دوس وكان شاعرا نبيباً عاقلاً جاء إلى مكة فحذره جاء إلى في تجارة أو أمر ما فحذره أهل مكة من الاستماع إلى رسول الله لا تسمع منه هذا الرجل خطر هذا الرجل فيه وفيه لا تسمع إليه لا تقبر له وهكذا الدعاة المخلصون إلى يوم القيامة يحذر منهم ومن دعوتهم التي هي دعوة الإسلام الصافي لا تسمع إلى محمد فإنه يفتنك يفتنك عن دينك وعن دين آباتك وأجدادك لا تسمع إليه فيقول فوضعت الكرسفة أي الفطن في أذني حتى لا أستمع إلى ما يقوله رسول الله وأنا أطوفه البيت رأيت رسول الله يقرأ بكلمات فأراد الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الكلمات إلى سمع أبي ذو فقال ما هذا الذي أفعله؟ كان رجل له عقل ما الذي أفعله؟ أنا رجل ذو عقل وأميز بين الصحيح والفاسد بين الرديء والصالح ثم انتزع القطن من أذنه وذهب إلى رسول الله فاستمع منه فأسلم ثم عاد إلى قبيلته دوس فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامِ فَمَا أَسْلَمَ إِلَّا أَبُوهُ وَزَوْجَتُهُ أَمَّا قَبِيلَتُهُ فَقَدْ تَأْخَرَ إِسْلَامُهُمُ ثم عاد بعد ذلك إلى رسول الله يا رسول الله إن دوساً قد كفرت بالله وكذبت برسول الله فادعوا الله على دوس ادعوا الله على دوس وانظر إلى رسول الله وهو يستعد ليرفع يده إلى السماء ويبعو على دوس الرحمة تدعو على دوس يقول رسول الله اللهم اهد دوسا وات مسلمين الله أكبر فيعودوا الطفيل إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام وتمر الأيام ويهاجر بقومه إلى مدينة رسول الله بعد صلح الحديدية ومعه سبعون أو ثمانون بيتاً مسلماً من دوس بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولئك أيضا ضمان الأزدي وكان رجلا راقيا يرقي الناس من السحر والمس والجنون والجن والشياطين فلما سمع أن قريشا تقول عن رسول الله أنه مجنونا قال سأذهب إليه فأرقيه لعل الله يشفيه فذهب ضماد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا يهاجه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله دماغ سمع هذه الكلمات فقال له أعد قل مرة تانية فقالها فقال له أعد فقالها فقال دماغ سمعت قول الكهنة والسحرة والشعرات فَمَا سَمِعْتُ مثل كلمات كَهَاؤُلَاءٍ هات يدك أبايعك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فبايعه على الإسلام كذلك من أولئك الذين عرض رسول الله الإسلام عليهم ستة نفر أتوا في موسم الحج من المدينة من الخزرق من المدينة إلى مكة فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وقال لهم من أنتم قالوا نفر من الخزرق قال من موالي اليهود من حلفاء اليهود قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمهم وقرأ عليهم فما كان منهم إلا أن أسلموا جميعا الستة أسلموا ثم قالوا لرسول الله إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك يا رسول الله تركنا أهل المدينة وهم بينهم من العداوة والشر ما بينهم عسى الله سبحانه وتعالى إن جمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم ونعرض عليهم الإسلام ونعرض عليهم الدين فإن نجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك يعني إذا اجتمع الأوس والخزرة إذا اجتمع أهل المدينة عليك وعلى نصرتك وعلى حمايتك فلا رجل أعز منك يا رسول الله ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم هذا ما كان من دعوة الأشخاص المنفردين ثم جاءت بعد ذلك بيعتان بيعة العقبة الأولى وتسمى بيعة النساء ثم بيعة العقبة الثانية وتسمى بيعة الحرب والقتال في البنعة الأولى في موسم الحج الذي بعدهم الستة ذهبوا إلى المدينة الذين أسلموا ونشطوا في دعوة أهل المدينة فأسلم عدد كثير منهم وجاء عدد كبير جدا. في العام التالي لأداء الحج واختاروا منهم اثنى عشر رجلا عشر من الخزرج واثنان من الأوس وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون فكلمهم وكلموه ثم طلب منهم البيع أن يبايعوه بيعة النساء أي تلك البيعة التي وردت في سورة الممتحنة عندما أتى النساء يبايعن رسول الله فطلب الرسول من هؤلاء أن يبايعوه بيعة النساء وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه قال فبايعنام على ذلك حديث متفق عليه بايعه رسول الله على هذه الامور ما لنا لنا الجنة وما عليكم إن وفيتم لكم الجنة وإن لم توفوا قد يختص من الواحد منكم في الدنيا وقد يمهل إلى يوم القيامة وعندها فهو في المشيئة الله وهذا في باب التغليم وإن لا لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء المشيئة هنا وهذا إبطار لمذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي والكبائف لا توجد كبيرة مكفرة في دين رب العالمين إلا إذا استحلها الإنسان والشرك بالله أول تلك الأمور ثم بعث معهم رسول الله سيدنا مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة علمهم الدين ونزل على سيدنا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه أرضاه وكان يسيرا في يوم من الأيام فكان أسيد بن حضي وسعد بن معاذ كان على الشرك يومها فقال سعد بن معاذ لأسيد ألا تذهب فتسجع هؤلاء وتعيد الغريب إلى وطنه لقد فرقنا وفعل فينا ما فعل فقام أسيد وأقذ سيفه وذهب إلى سيدنا مصعد ومعه أسعد ابن زرار رضي الله عن الجميع فقال له قولا قاسيا عنيفا فقال سيدنا مصعد وهده الشاهد أنه كان يتحلى بما علمه به رسول الله من الرأفة والرحمة والحكمة في الدعوة فقال هل لك أن تجلس فتسمع فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا ردت فقال نعم الرأف فجلس فقرأ عليه من القرآن وعرفه بالإسلام فما كان منه إلا أن أسلم لله رب العالمين ثم قال له إن من خلفي سعد ابن معاد وهذا سيد قومه وإذا أسلم فيضمن لكم إسلام قومه جميعا فذهب وتحيل على سعد وذهب سعد فقال له سيدنا مصعب مثل ما قال لأسيد فقرأ القرآن وأعلمه الإسلام فشهد شهادة الإسلام وذهب إلى قومه وقال أي قوم بني عبد الأشهل قال أي قوم من أنا فيكم قالوا أنت سيدنا وكبيرنا وعظيمنا قال لساني من لسانكم حرام يحرم علي كلامكم حتى تسلموا لله رب العالمين فما باتوا ليلتهم إلا وهم رجل مسلم أو امرأة مسلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم إنه ولي ذلك والقاضر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتفى ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام ثم في العام الذي بعده بعد أن نشط سيدنا مصعب في المدينة فدقنا الناس في الإسلام واجتمع أهل المدينة على رسول الله قبل أن يهاجر إليه فعاد قبل موسم الحج يبشر رسول الله بأن المدينة قد تهيأت لاستقباله ولهجرته صلى الله عليه وسلم إليها عاد إلى رسول الله وفي الأيام التي بعدها جاء أكثر من خمسمائة رجل من المدينة يريدون الحج وتواعد سبعونا منهم وامرأتان أن يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة وهذه بيعة العقبة الثانية اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه العباس ابن عبد المطلب وكان وقت إذن ما زال مشركا وسيدنا علي يراقب فم الشعب وسيدنا أبو بكر يراقب فم الطريق واجتمع معهم رسول الله وبايعوه باعة الحرب إن انتقل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنعوا منه أبناءهم ونساءهم فقالوا نعم يا رسول الله نبايعك وتكلم منهم عدد فقالوا واحسنوا فقال العباس ما كان مشريكا وقت تعلمون ما يقول محمد فينا انظر على الرغم من انه لم يكن مسلما يوم اذن الا أنه يقول انتم تعلمون ما كانت رسول الله عندنا فإن أخذتموه واستطعتم أن تحموه وتحموا ما قد جاء به فخذوه وإلا فدعوه لنا كلام واضح وكانوا يعلمون أن في بيعتهم هذه لرسول الله أن الدنيا كلها, ست... أن الدنيا كلها ستكون ضدهم اليهود كانوا أول الناس الذين يقولون ان هذا زمان رسول آخر الزمان وسوف نتبعه ونقاتلكم قتل عاد وإرم فقالوا لا نسبق اليهود ونبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نأخذه بين أدهينا فاليهود سيعادوننا قريش من أكبر أعدائنا العرب كلهم سوف يسلون سيوفهم في وجوهنا كان الأمر خطير والأمر شديد ثم قالوا يا رسول الله نبايعك على أن نمنعك مما نمنع به أذرنا الإزار الكناية هنا عن النساء لأن الإزار يستر كما أن المرأة تستر زوجها فنحن نمنعك كما نمنع نساءنا تعالى يا رسول الله فما كان من رسول الله إلا أنبائهم قالوا وما لنا ما لنا يا رسول الله من الذي سنقفر من هذه البيعة ومن دخولنا في الإسلام قال رسول الله لكم الجنة هذه الكلمة لو خرجنا بها من هذا اليوم لكفتنا أن الإنسان يعمل لهذا الدين ويجارب في سبيل الله لكلمته وبمواقفه وبماله وبنفسه ابتغاء الجنة لا سنع آخر إلا الجنة لا دنيا ولا مال ولا كرسي ولا رئاتة ولا غيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤتي أحداً إلا الجنة. لما جاءه وبد بني عامر وقال رسول الله ما لنا قال لهم الجنة قال لا لا نريد الجنة آه الجنة كويسة ولكن نريد أن يكون لنا الأمر من بعدك يعني نحن نكون الرؤساء والزعماء والخلفاء من بعدك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 نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يجعلنا من المؤمنين المسلمين حقا وصدقا والمتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ردن وبصيره يا رب العالمين اللهم افضل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا أسابقا لمن اهتدى اللهم إنك عقوم كريم تحب العقل فاعفو عنا اللهم عارفنا واعفو عنا وعلى طاعتك أعننا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا فجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره لأرف العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائل بلاد المسلمين اللهم افق لي أمرنا لما تحب وترضى واجعله البطانة الصالحة الناصرة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدنه عليه اللهم اجعله رحمة على العباد والبلاد يا رب العالمين وآخر بعوانا عني الحمد لله وأقوم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين حكابا ورقوبها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين